صباح الخير يا نيفين صباح النور يا شون كيف كانت اجازتك رائعة وانت كانت رائعة أيضا شكرا هل انتهيت من تحديد موضوع رسالتك؟ لدي فكرة عامة عما أريد عمله هل تحدثت مع مشرفك عن موضوعك؟ نعم وقد أعطاني قائمة ببعض المراجع التي يجب أن أقرأها وهل توجد كل هذه الكتب هنا في مكتبتنا؟ يوجد بعضها ولكنني سأذهب إلى مكتبات أخرى أيضا أتمنى لك التوفيق شكرا وأنا أيضا إلى اللقاء إلى اللقاء إجازة رائعة موضوع رسالة فكرة عامة مشرف أعطاني قائمة مراجع أقرأها بعض أخرى أيضا